م س ا الخير نرحب الجميع بهذه ا ل م ح ا ض ر ة وهذا اللقاء حول ت أ ث ي ر ا ت الاستعمار ا ل ا س ت ي ط ا ن ي في م ح ا ف ظ ة س ل ف ي ت ك ر ا ء ة س و س ي و ا ق ت ص ا د ي ة يقدمها د ك ت و ر ب ا ث ل ريان ب استاذ ا ل ف ل س ف ة والدراسات ا ل ث ق ا ف ي ة في ج ا م ع ة بيرزيت هذه ا ل م ح ا ض ر ة ستسلط الضوء على الاستيطان في محافظه سلفين تحديدا من منظور سوسيولوجي واقتصادي في الوقت ا ل ل ي ا تشهد فيه محافظه تحو تحولات م ه م ة توصف في ا ل أ د ب ي ا ت ا ل س ي ا س ي ة إ ن هذه ه ا ل م ن ط ق ة هي ا ل خ ل ف ي ة لتكتل استيطاني واسع فهذه ا ل م ح ا ف ظ ة تعتبر ا ل أ و ل ى بعد القدس في ا ل ك ث ا ف ة ا ل ا س ت ي ط ا ن ي ة ن س ب ة إ ل ى عدد السكان في ا ل م ح ا ف ظ ة وكما أ ن ه ا أ ي ض ا تشكل تكتل استيطاني واسع ومحوره م س ت و ط ن ة أ ر ي ع ي ل التي تعتبر م د ي ن ة م ه م ة في المستوطنات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة في مناطق ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة في هذه ا ل م ن ط ق ة تشهد عمليه استيطان مكثف ومصادر ة أ ر ا ض ي واعتداءات للمستوطنين وتضييق مستمر على المخططات ا ل ه ي ك ل ي ة للتجمعات ا ل ف ل س ط ي ن ي ة كذلك تشهد عمليات هدم للمنازل سيطره على مصادر المياه وتجزئه ا ل م ن ط ق ة عبر تعميق الجيوب ا ل ا س ت ي ط ا ن ي ة بشكل عام ب ا ل ر غ م م ن ذلك أيضاً هناك تفاعل ا ق ت ص ا د ي و م ح ا و ل ة الاستغلال الايدي العامل ة الفلسطيني ة في ا ل م ح ا ف ظ ة عبر تشغيل العمال الفلسطيني ي ن في المستوطنات وستغلال ا المنشات ا ل ص ن ا ع ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة والوشات ر في ا ل م ح ا ف ظ ة من جانب العديد من من خ ل العلاقات ا ل د د ي من ا ع ل ا ل ا ق ت ص ا د ي ة مع نشاطات ت ج ا ر ي ة و ص ن ا ع ي ة و خ د م ا ت ي ة مع المستوطنات وخصوصا في مجال ق ط ا ع الانشاخ على هذه ا ل أ م و ر كلها سيتم تصنيط الدو و نقاش هذا الواقع الاستيطاني خطير في منطقه سلفيد مع الدكتور باسل سيتحدث حوالي عشرين د ق ي ق ة و ثم سنفتح باب ا ل أ س ئ ل ة و ا ل نقاش ل ل م ت و ر تفضل دكتور مجدي شكرا أ ي ض ا م ؤ س س ة الدراسات ا ل ف ل س ط ي ن ي ة ل إ ت ا ح ة ا ل ف ر ص ة للحديث عن موضوع مهم في سياقنا الاستعماري خ ا ص ة في هذا الظرف الذي تتعرض في أ ر ا ض ي ن ا لهذه ا ل ه ج م ة ا ل ا س ت ي ط ا ن ي ة الغير م س ب و ق ة ح ق ي ق ة خصوصا بعد صعود ح ك و م ة اليمين ا ل م ت ط ر ف ة ل س د ة الحكم ولنعاني من ويلاتها بشكل يعني مستمر يوما بعد يوم ا ل أ س ف ل ب د ا ي ة لماذا م ح ا ف ظ ة س ل ف ي ت لسبب ذكره الدكتور مجدي و أ ي ض ا ً هو يذكر كثير في الكتابات ا ل أ ك ا د ي م ي ة حول ا ل م ح ا ف ظ ة كونها ا ل م ح ا ف ظ ة ا ل أ ع ل ى في ا ل ك ث ا ف ة ا ل س ك ا ن ي ة بين ا ل ن س ب ب ة المستوطنين والفلسطينيين تقريباً مستوطنين فلسطيني مئة لكل في هذه ا ل م ح ا ف ظ ة هذه ا ل م ح ا ف ظ ة تقريبا ً على سكانها ما يقارب سته وثمانين الف نسمي فيها تقريبا سته وخمسين الف مستوطن ثانيا التكتل الاستيطاني المتواجد فيها يعتبر أ ي ض ا ً ك ث ي ر ن س ب ة إ ل ى عدد التجمعات ا ل س ك ا ن ي ة تقريبا ً حسب ا ل إ ح ص ا ء ا ت ا ل ر س م ي ة للجهاز إ ح ص ا ء ل المركزي ل ل إ ح ص ا ء الفلسطيني فيها 13 م س ت و ط ن ة رسميه بحسب دراسات ا ل م ح ا ف ظ ة و سجلاتها فيها تقريبا ً ما يقارب 24 م س ت و ط ن ة بعض الدراسات تشير إ ل ى عشرين مستوطنه هذا مش خلاف ل أ ن ه يتوزع بين بؤر ا س ت ي ط ا ن ي ة مستوطنات ق ا ن و ن ي ة أ و غير ق ا ن و ن ي ة لكن الرقم هو حول ا ي ا ل عشرين تجمع استيطاني مقابل عشرين تجمع فلسطين أ ي ض ا في هذا ا ل م ح ا ف ظ ة فهذا هو الخلل الدموغرافي ي إذا ب ن س م ي ه ب ا ل ن س ب ة لنا إ ح ن ا فلسطينيين و ا ل م ي ز ة ب ا ل ن س ب ة ل ل أ س ف الهم هم كمستوطنين في هذا ا ل م ح ا ف ظ ة أ ن ه م يقتربوا من هذا من, من, من تحقيق هذا التفوق أ و إ ل ى حد معين التميز ا ا ل د ي م غ ر في المحافظه و و ج د في ا ل م ة ايضا المحافظة أ أو يوجد فيها تجمع ش م ل أو و ي د فيها ت ج استيطاني مركز و م س ت و ط ن ة اسمها ريل أريئيل ا ل م س ت و ط ن ة التي ا ن ش أ ت في سند الفت ساميه و ث ا ن ي ث ا ن ي ة ل ح ر ك ة الاستيطان ا ل أ و ل ى التي ن ش أ ت في م ح ا ف ظ ة تقريبا سند الفت ساميه م س و س ب ع لمستوطنه ا ل ك ن ا ء التي أ ق ي م ت على ع ن ق ا ض معسكر قديم انشئت ا ل م س ت و ط ن ة على أ ر ا ض ي ط ب ع ا ل س ل ف ي ت و ا ل ق ر ى ا ل م ح ي ط ة بها خصوصا حارسك و ي ف الحارس و م ر د ة هذه المناطق ا ل م ح ي ط ة ب ا ل م س ت و ط ن ة ا ل م س ت و ط ن ة فيها عشرين الف مستوطن هو عدد كبير ت ق ر ي ب ا ب ا ل ن س ب ة ل أ ع د ا د المستوطنات أ و سكان المستوطنات ع م م و التي ا تركز ب و ا ل ي خ م س ة أ و سته الاف مستوطن تقريباً في معظم مستوطنات ا ل ض ف ة باستثناء بعض المناطق ا ل ك ب ي ر ة إ ل ا منها زي ما قلنا ارئيل تاكد بعض السياسيين على تسميته مثل ارئيل شارون اصبع ارئيل الاستيطاني ل أ ن ه ي د خ ل في شمال ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة هو قريب من الخط ا ل أ خ ض ر يبعد سبعه عشر كيلو لتر ع ن الخط ا ل أ خ ض ر اللي و ت ح د ه من الغرب كبر قاسم ل د ا خ ل لذلك أ ي ض ا هذا يكتسب ب ا ل ن س ب ة لهم ب قرن أ و عمق جغرافي يربط ما بين تل أ ب ي ب و ما بين أ غ و ا ء الاردن وهذه ا ل م ن ط ق ة تيجي في الوسط يعني هذا أ س ب ا ب ج ي و س ي ا س ي ة أ ي ض ا هناك أ س ب ا ب د ي م ي ة و ل ك المنطقه التي ت ت م ك المناطق ا ل ا ث ي ه ت ي تتمكن المناطق الاثريه التي ت م ن المناطق الاثريه التي ت ن المناطق ا ل ا ث ي التي ت ت ن من ا ل إ ن ا ط ق الاثريه ل ي تتمكن من ا ل م ن ا ط ل ا ث ر ي ه التي تتمكن من ا ل م ن ا ط ا ل ا ث ي ه ا ت ي تتمكن من ا ن ط ا ل ا ث ي ه ا ي ت ت م ك ا ل م ن ا ا ث ر ي ه التي ت ت م ك م ل م يوجدهم ا ث ر ي ه التي ت ر ا ث ه م ا ل د ي ن م م ا ي ب ر ر س ي ط ر ت ه م على ا ل م ن ط ق ة و ا ح د م ن المناطق ا ل ا ي ي س ي ت ت م ا ل ط ق ا ل ي ه ا ب ج ا ن ب ط ق ا ل ي ه يدعو ا ن ه قبر يجب ان ي ك و ا لدينا يوشع بنون و ي ا و ل و ن ان يكون لدينا يوشع بنون ا ل ل ي في ق ب ر ه و ج د ا ل ل ص ا و ا ل ن ا ه ي فراس و ه ي حارس ا لدينا ب ل ا ل ل ف س ط ي ل م و ج ة فهذه د ع ا ء ا ت ه م أ ي ق ا ل س ي ط ر ة على ا ل م ن ط ق ة أ ي ض ا ف ي ه ذ و ا ل م ن ط ق ة يوجد مستوطنه ص ن ا ع ي ة م ه م ة على المستوى الضفير ا ل غ ر ب ي ة ا ل ل ي هي اسمها ب ر ك ا ن السناعيه هي مستوطنه من كبرى تجمعات ا ل ص ن ا ع ي ة في الضفير اضافه طبعا ً إ ل ى م ن ط ق ة ص ن ا ع ي ة م ل ح ق ة بمستوطنه الرئيس أ ي ض ا ً هذه ا ل م ح ا ف ظ ة ف ي ه ا خ ص و ص ي ة ك و ن ه حسب تصنيف ا ل أ ر ا ض ي ا ل ل ي تضمن اتفاق روس لبين ا ل ل ي ب ا ل س ل ط ة الفلسطينيه و إ س ر ا ئ ي ل خمس وسبعين في الميه من أ ر ا ض ي ا ل م ح ا ف ظ ة تصنف على مناطق سي المعدل الوطني لتصنيف ل ا ل أ ر ا ض ي انها واحد وستين في الميه من اراضي سي ان هذه ا ل م ح ا ف ظ ة فيها نسل ا ل أ ع ل ى خمس وسبعين في الميه من أ ر ا ض ي ه ا سي ومعروف ان ه مناطق سي يتخضع ل ل س ي ط ر ة ا ل ا د ا ر ي ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة من ن ا ح ي ة التنظيم و ا ل ب ن ا ء وحتى من ن ا ح ي ة القانون إ ل ى حد م ع ي ن و ب ا ل ت ا ل ي ي م ن ع ا ل ب ن ا ء ف ي ه اسرائيل إلا بإذن إ ي بعض الكرة في المحافظه يجب ل م ان ل ت ا يكون ي هناك إلا عدد ي منطقه ا ا عبران س ر ا ن ف ي ه فيها فيها ا فيها أراضي زراعية فيها نشاطات زراعية, فيها نشاطات, زراعية فيها نشاطات سماعية ل ولكن نعرف ان سيطره المستوطنات و ا ل م ش ر ي ع ا ل ا س ت ي ط ا ن ي ة ا ل م ت م ا ث ل ة في الجدار في ا ل م ن ا ط ق ا ل ص ر ا ع ي ه والمحميات كده تسيطر على أ ك ث ر من،, من تقريبا تقترب من نفس ا ل أ ر ا ض ي في ا ل م ح ا ف ظ ة أ ن ا ل إ ح ص السراعيه ئ ي ا خصوصية سلفيت محافظة ل سلفي. ل ت ر ف ي ا م ح ا ف ظ ة س ل ف ي ت ه ي في ا ل ج ز ء تقريباً إ ل ى ا ل ش م ا ل هي مش ا ل ش م ا ل ل ك ن أ ي ض ا م ش في ا ل و س ط ه يجب في ان يكون ه ن ا ل شمال يجب ان ل يكون هناك شمال يجب ان يكون هناك شمال يجب ان ي ك و ر ه ن ا ب ل س م شمال ي ج ر ان ل ك و ن هناك شمال ي ج ل ان يكون هناك شمال يجب ان المحفظة يكون هناك شمال يجب ان يكون هناك شمال يجب ان ي ك و أ ح ي ا ن ا ك شمال ل و ومن ا ل ث ع د ه ا م ب ا ش ر ة بتبدأ ا ل ر العربية في ا ل د ا واللي خ ل م ن ه ا ق ر كوفرقاس ي في ة بلدة أو ه ذ ا ل ت ن ط ق ة ف و خ بها من الشمال م ح ا ف ظ ة ق ل ك ل ي ن ا ل ش ر ق ا ل ر م ا ل ومن الجنوب والخط ا ل أ خ ض ر من ب ا ش ر ة م ج ه ة الغرب تبعد عن ا ل س ا ح ل الفلسطيني قريب ا ث ب ع ي ن كيلو متر ولكن هذا ا ل ت ك ت ل الاستيطاني ا يجب ان ي لتفاصيل خ ص و ص ي ة ه ذ ا ا ل ت ك ت ل الاستيطاني و ت ق س ي ا ل م س ا ح ة ا ل م ح ا ف ظ ة من اربعه كيلومتر مربع ه ي تشكل ما يقارب ثلاثه في الميه ثلاثه في المجرى من م س ا ح ة الضفدع الغربي ك كيلومتر ر هي و ك ي ل و م س ت ن د ا ت المنطقه ي يمكن ان تكون م س ن د ا ت ا ل م ن ط ا ل ك ي يمكن ا ت ق ر ي ب س ت ن د ا ت ا ل م ن ط ق التي يمكن ان ت ك و مستندات المنطقه ا ت ي ي ان ت و ن مستندات ا ل م ن التي ي م ك ان ت ك و م س ا ا ل م ن ه التي يمكن ان ت و م ت ر د ا ت ا أ ر ا ض ي ه التي يمكن ان تكون مستندات ا ل م ن ط ه التي م ك ن ان تكون س ت ن ا المنطقه ا ل ي يمكن ان تكون مستندات ا ل م ط التي يمكن ان تكون م س ت ن د ا ل م ق ل ت ي م و س ت ل م ن ه التي ي م ك ان ت ك و س ت ن د ا ت ا ل م ق ه ا ل ي يم سبعه من س ي ل ي ا ه ل ي ت سبعه من سن في المياه من الساعه ا ل ت ح ر ك بها ا ل س ا ع ي ة ت ش ي ر إ بها الساعه التي ن ت ح ر ا الساعه ا ل ي ر ه ا ا ل س ا ع التي تتحرك بها الساعه التي ت ت ح ر ا الساعه التي ر ك بها ل ص ا ع ه التي ح ر ا ا ل ه ل ت ي ت ت ر ك بها ا ل س ع ه ل ت ي تتحرك بها الساعه التي ت ت ر ك بها الساعه التي ت ت ر و ع ة ا الساعه التي تتحرك بها الساعه التي تتحرك بها الساعه التي تتحرك ب ا الساعه ا ل ت ح س ب ا ل إ ح ص ا ل ي ا ت ا ل أ ح د ك 7 تقريبا ً منهم مسجلين كلاجئين او كرت لجوء لا يوجد فيها مخيمات لكن سبعه في الميه مسجلين كلاجئين فيها بحسب الجهاز المركزي ا ل إ ح ص ا ئ ي ا ل ف ل س ط ي ن تسع عشر تجمع سكاني هم اذا ا ض ف ن ا إ ل ه م بعض الخراب والعزر يعني تجاوز لكن الخراب والعزر م ل ح ق ة بالمدن إ ل ك ن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي م ن ان يكون هناك ا ش خ ا م يمكن ان يكون ه ن تجمع س ب ص يمكن ان ي ا ل ن هناك اشخاص يمكن ان ي ك ا ن هناك ا ش خ ا ف ي م ك ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ا يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون ه ا ت ا ل ق د ي م ة إلى م س ت و ط ن ة مستوطنة ا ل ك ن ا ه ي ة إلى ا ل اشخاص يمكن ان ي ك ا ك ا ش ا ص ح الجدار ي ا ا ل س ا ب ق ا الخط ا ل أ خ ض ر ق ر ي ب ة إ ل ى مستوطنات, مستوطنات اسرائيليه ة قريبه من م ح ا ف ظ ة ا ل س ل ف ي ت والخط الاخضر هي تشكل المستوطنات الفاصل المقاملة على هذا المحافظة أرض ط ب ع العدد ا مش ك ث ي ر فعال في ا لان م و و ض ع ل ه المستعمرات يجب أ ن ت ح ظ ى على ص ف ة ق ا ن و ن ي ة ق ب و ل ب إ ن ش ا ء ه ا من قبل اليهود ل إ ع ت ب ا ر ه ا م س ت و ط ن ة المعترفين بحسب إ ح ص ا ئ ي ا ت الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ه م 1 ل م س ت و ط ن ة في ح س ب ا ل إ ح ص ا ئ ي ة ا ل أ ح د ث في الثلاث وعشرين لكن هذا العدد ا ل ل ي هو حتى 1 ل م س ت و ط ن ة يساوي ع د د ا ل م س ت و ط ن ا ت في ن ا ب ل س و ي س ا و ي عدد ا ل مستوطنين ا ت ف ولكن لدينا م س ت و ط س ي ن في ا ل م س ت و ط ن تتبع إ د ا ر ي ا حسب ت ق س ي م المستوطنين ت ه م ل ج ل المسمى ش في م ست ج ا ل س ا س ت ي ط ا ن ي ة تتبع ل م ج ل س م ر ك ز ي اسمه ن ه ي ا ل م ج ل س اللي ت ت ب ع له محافظة س ل ف ي هي ش م ر ن في ك ث ا ف ة عدد المستوطنين إ ل ى عدد السكان بمعنى في ثلاث وستين الى خمس وستين مستوطن لكل م ئ ة فلسطين ي ي ع ي ش و ا في, في ه ذ ه المستوطن ة أ ح د الاحصائيات تريدها م ح ا ف ظ ة سلفيه نفسها على موقعها في ا ل إ ن ت ر ن ت ان ا ل م ح ا ف ظ ة فيها اربع وعشرين م س ت و ط ن ة بالفعل من أ ص ل بيهم ر ب ع وستين م س ت و ط ن ة في ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة و فيها أ ي ض ا إ ض ا ف ة إ ل ى اربع وعشرين م س ت و ط ن ة فيها تسع بؤر استيطانيه البؤر ا ل ا س ت ي ط ا ن ي ة هي ا ل ع ا د ي ينشط فيها اليمين ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي المتطرف في ا ل ف ت ر ة ا ل أ خ ي ر ة إ ن ه م ي و ج و ا م ج م و ع ة ب ي ع م ل و ا أ ك م من كارفان ب ي ق ع د و ا فيه ن ب س ج ل و ه ا ك ب و ر ا ا س ت ي ط ا ن ي ة لا تحظى بالاعتراف القانوني من ا ل د و ل ة لكن مع تجربتنا مع كل البؤر ا ل ا س ت ي ط ا ن ي ة تقريبا تحظى بالاعتراف لاحقا عند وجود ظرف سياسي مناسب ي ص ل ولكن هذا هو مسجل ت من س ت و ط ة ف ي ه ا فقط ل المستوطنين على ل ع في المستوطنين وفي المستوطنين وفي المستوطنين وفي ك ه ا مؤسسات تعتبر مركز خدمات تعتبر ل ك ل م س ت و ط ن ا الشمال ت وفي ه الجامعه تحتوي على خمسه وعشرين أ ل ف ط ا ل ب واحد من ا ل ج ر ا س ا ت ا ل ل ي شاهدتها تقول معلومه دقيقه إ ن ه أ ح د ا ل م س ا ق ا ت ا ل إ ج ب ا ر ي ة لكل ط ل ب ة إ س ر ا ئ ي ل ي م ك ن ج ا مستوطنه ع م ت ر ي ل طبعا ً هذا يخالف في الفيديو <تصفيق> واحد من ا ل م س ا ق ا ت ا ل إ ج ب ا ر ي ة ل ط ل ب ة ا ل ب ك ا ل و ر و س في إ س ر ا ئ ي ل ي أ خ ذ في جامعات ت ر ي ل إ ن هذا ه كيف المساق ا إ ج ب ر يمكنه ت ط ل ل ب جامعة حرم ج ان م ع ة أ ر ه ذ يكون ه ن ا م يقدم خدمات مساقات التطلب متطلبات ل جامعه ا ت لكن ا يكون ه ن ا ع على ة حتى يظل علاقة ا ل جامعه ة و و ي ع ط ثانيه ك ن معينة ج م م للجامعة بالنسبة ب ل ك ن يجب ان يكون هناك ا ش ي ا ب ق على تسميتها عاصمة ا ل س ا م ر ة ا ل س ا م ر ة ه ل م م ل ك ة السمراء ا في, في الشمال و م م ل ك ة ي ه و د في الجنوب ه ذ ا يعني ا ع ت ا ل ه تسميتها على ع ا ص م ة ا ل س ا م ر ة ا ر و ا ع ع ت ا د ل ى تسميتها ش ر ي ئ ل بكل الأحوال كل ه ذ التي ا ا س ط ا ن يستحمل على تقريبا مساحة ً ساحتك من أ ر ا ض ي المحضرات ولذلك ا ذ ك ر ت ا ل م ح ا ف ظ ة بحسب ط ب ع التفسيرات ا ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة ف ي ه اكثير من ا ل آ ث ا ر ا ل ي ه و د ي ة ا ل س ا ب ق ة و اعتادوا ل ا على ع ا د ة ت س م ي ة أ م ا ك ن ا ل ف ل س ط ي ن ي ة ب أ س م ا ء تراثهم التاريخي فكثير تلاقي جزء من البؤر التلقائيه يتمحور حول بعض المناطق ا ل أ ث ر ي ة ا ل ق د ي م ة و بعض المناطق ا ل د ي ن ي ة المحافظة عشان يتكلم طبعا فيها نشاط زراعي صحيح كون ثمانين في المئه من ا ل أ ر ا ض ي ا ل ص ا ل ح ة ل ل ز ر ا ع ة هي مزروعه معظمها تزرع ب ا ل أ ش ج ا ر الزيتون فيها قطاع صناعي يتركز حول الحجر الرخام و ا ل أ ث ا ث المنزلي و أ ي ض ا البيع ب ا ل ت ج ز ئ ة فيها نشاط استيراد من الصين س ب ق و عملنا دراسي حول هذا الموضوع على الدكتور مجدي الذي تحضر حاله دراسيه تراو بني حسان ن ت ي ج ة هذا الفعل الاستيراد والبيع ب ا ل ت ج ز ئ ة والاستهلاك ف ي ه ا أ ي ض ا ك مناطق د ي ن ي ة يدعي اليهود بحقيهم أ ت فيها مثل هذا المقام الذي يدعي ا م ق ا م يشابهون و و ي ك و ج و د ا ل مفروض في المنطقه ة ف ي ا وادي قانا معروفة على مستوى المنطقة لأنها أراضي محلولة تسمى معروفة مستوى على طبيعية هي <تصفيق> قوة العمل فيها تتوزع بشكل شوي مختلف عن بعض مناطق الضفه الغربيه ويكون قطاع الموظفين فيها قليل في سته وعشرين في الميه ا تعتمد على العمل في مستوطنات و ف ي ه وفي اسرائيل واحد وثلاثين في الميه ر ح م ن ي في التعليق ا ل أ خ ي ر على التحليل الاقتصادي واحد وعشرين في الميه يعمل و لحسابهم الخاص مقابل 21 ب ا ل ن س ب ة للاعتداءات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ه <تصفيق> هي بشنو بطعم السلطان ا ل أ ع ل ى من يعمل من في قطاع المستوطنات و الداخل هم أ ع ل ى من من يعمل في القطاع الحكومي سائد مثل ما نعرف انو الدخل من يعمل في المستوطنه أ و في إ س ر ا ئ ي ل و متين سته سبعين ش ي ك ه معدل وقع معدل م ح ا ف ظ ة سلفي بينما دخل الموظف الحكومي ميواحد بشرين ش ي ك ل فانا بنحكي عن أ ك ث ر من ضعفين يعني بمعنى ستراشين في الميه لكن بدخلوا بكل خمسين في الميه اذا ما قررنا م و ظ ف ي ن يعملوا في ا ل قطاع ا ل ف ق <تصفيق> و ب هذا العدد مستمر حتى بعد بعد العدوان هذا طبعا ً بدنا نناقشه هي ضعف التسجيل أ و عدم ا ل ق د ر ة على التسجيل أ و أ ح ي ا ن ا ً من لا يصرح ل أ ن ه عند أ خ ذ إ ح ص ا ء ا ت العمل يذكرت ان الله عز وجل من يصرح أ ن ه يعمل بس من خلال ملاحظاتك ومعايشه ك المحافظه او المدى في قراءه الحسن ا يمكن ي أتوقع ان ل أ ت و ق ع المقلل ن ت ي ج ة س ي ا س ة التصاريح والغائب في المستوطنات ا ل ا س ر ا ع ي ة ل ي ق ل هم استمروا لكن طبعا في عمليات الانشاءات في, في داخل ا ل إ س ر ا ئ ي ل هم يحتاجون الى تصريح عمل يعني أنه كان معفوف بالمخاطر وفي مخاطر صارت تتسع المجال للنقاش كيف م ع ا ن ا ة العمل ا الذي يدخل لاسرائيل في ه ذ ا ا ل ف في ت ر ة فيما يتعلق بالاعتداءات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ه فيها شيء عام من الضفه الغربيه وفيها شيء خاص بالمحافظه ب ا ل ع ا د ة تذكر الدراسات ا ل أ ك ا د ي م ي ة ان ه 94% م ن حالات الاعتداء التي ينفذها المستوطنين على الفلسطينيين لا يمكن إ ث ب ا ت ه ا أ و أ خ ذ حكم فيها وأنا وهو والشرطة شو مواصفات أنه حسان منا منهم مقابلة كحالي دراسيلي مباشرة اللي اعتدأ عملت مع عمل عليكم بلدية لي يطلب للشرطة تسألك تقرير قربري رئيس ذكر ومن إ ا هذا المستوطن فعمليا ت ل ض ى دعوة الدعوه ل ي ن ا لا ت الاعتداء لا يمكن اخذ حكم فيها ا ل ا ع ت د ا ء ا ت ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة على عموما زادت في ا ل ض ف ة ا ل غ ر ب ي ة حتى في إ س ر ا ئ ي ملفتها ي أنا ش ف ت إ ن ه من بعد أ ك ت و ب ر ا ل ث ل ا ث ة وعشرين تم الاستيلاء على مساحه أ ر ا ض ي تساوي نصف ما تم الاستيلاء عليه منذ ا ت ف ا ق ي ة أ و س ل و بفعل النشاط الاستيطاني ا لوقوده ل ي ب ا ل سموذج و اكيد ا ت س ج ي ل من, من كبير كما هو وزير الفوقع الداخل ا ل ش ر ط ة اعتداءات المستوطنين خ ل ي ن اذكر أ بعض ا ل أ ن و ا ع منها سريعا منها, اعتداء منها استيطان مباشره ان يقيم بؤره ا س ت ي ط ا ن ي ة منها توسيع المستوطنات ا ل ق ا ئ م ة على أ ر ا ض ي م ح ا ذ ي ة منها ا ق ا م ة بؤر ا س ت ي ط ا ن ي ة على سفوح جبال يعني نذكر الجبل أو الجبل البرض في قرابني حسان يعني يمتبق قرابني وسلفيت الاستيلاء عليه منطقة اسمها المحفور تم الاستيلاء عليها نذكر حسان الأمرض البرض وقراء أخرى المحفور الجبل الجبل حسان اسمها أو تم منطقة تم في م ر ا ط ب العي ر ا وفيتيتلال ت بما يسمى ب ي ن ف س ي ن ا فتيتلال ة ا انه ي ج ي ب و راي ع ويطوفي مونتكا ن ط ق ة ب م ل ك ي ة هذا ا ل م ن ط ق ة و ي ب ن ي عليها و ا ح د م ن ا ل ح ا ل ا ت ا ل ملفتا ة ن ه ب ل ج ي ة قراوه من اسرع ا ل د ع و ة علينا ه ل ه بنى ن و ن ي في اراضيها و ك س ب و د ع وفي ة م ح ك م ة العدل العليا الاسرائيلية ولكن لم يتم ا ل ت ن ف ي ذ لان ه م ه م قرار بهدم م ن ش أ ى هذا المستوطن ولكن لاتن ف ي يعتدوا أ ي ض ا على ا ل أ ر ا ض ي ل أ س ب ا ب ع س ك ر ي ة اقامه المعسكرات يعتدوا أ ي ض ا على ا ل أ ر ا ض ي يحجه المناطق آمن ا م ن ه حول المستوطنات والجدار يعتدوا أ ي ض ا بمنع الرعي في المناطق وهذا اضرب الرعاه بشكل خاص و أ ص ح ا ب ا ل م ن ش آ ت ا ل ز ر ا ع ي ة بعض أ ص ح ا ب ا ل م ن ش آ ت الزراعيه ة مش رعاه بالمفهوم ا ل ر ا ع ي هو يقيم منشاه ز ر ا ع ي ه فيها أ غ ن ا م و أ ب ق ا ر تم س ر ب ه مئات من ه في المحاضره مئات أ ر ق ا م بالمئات بعضهم بعض مئه وخمسين وستين وهذا تكون ف ر و ي و... ب ا ل ن س ب ة ل واحد وطبعا ً م ا ف ي م ج ا ل م ل ا ل مستوطن ل أ ن ه م ب ا ش ر ة ممكن أ ن تموت في ه ذ ا الملاحظه بدون م ج ا ز ه لانه يعني اعتداء على مستوطن وطبعا استولوا على أ ر ا ض ي تخصص للتنزه مثل ي ب ي ع المياه مثل وات كان هو أ ي ض ا مدار صراع كل ما يبنوا في الفلسطينيين شيء يهدم من قبل اليهود ويضعوا في لافتات يهوديه بانه هذا موقع للتنزه عندنا في ا ل م ن ط ق ة بير يسمى بير أ ب و عمار أ ي ض ا كل ما يبنوا في شباب البلده م ت ن ز ح يهدم من قبل المستوطنين بشكل ع ن ي ي ب ج و ا بيجوا بيجو جرفات ل ج ي ش والاحتلال、ويعمل. كتبذل الاعتداءات وصعوبتها فقط اعطيني دقيقين انا تقريبا انه الاعتداء ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي مكلفه فمثلا ً ذكر لي رئيس ب ل ا ل ي ق رضع ا ل س ا ن ي وذكر لي أ ي ض ا ً شاب الدكتور السلخي في ا ل م ح ا ف ظ ة ب أ ن الاعتداء على منزل ب أ م ر هدم أ و بقاف بناء الاحتجاج عليه يكلف ستين أ ل ف شئ ف ل ل م ولكن ي ل ب ان ي قرية يجي ا ع ت د ا ء إذا م ا ب ق د ر ل ه ذ ه ا ل ت ك ل ف ة م ب ان ش ر ة م م ك ي ص ي ر ع ن د ه م ش ك ل ة في مواجهه مباشره ث ل ا ل د ي لانه يجب ان يكون هناك مباشره لانه إلى ل يجب ان يكون هناك مباشره مع توات يعني في في في و تواتر و ت ي ل ة الاعتداءات أنه ف بعد ن ك عشر قوامر ا ن ه ا ا ل ب ي و ن في ق ر ي ر ن و ث ل ا ا ع ت د ء ا ت ب ع د سنة 2 ش و23 أ ص ب ح ت بمعدل خمسين اختار وقف بناء أ و هدم في ا ل ش ه ر في ا ل س ن ة ا ل و ا ح د ة و معدل اعتداءات مستوطنين من اثنين إ ل ى ث ل ا ث ة يوميا وفي ا ل ق ر ي ة ا ل ز غ ي ر ة مثل بلد ن ا ب ل د ت ف ا ر و ا ن ي حسنا يعني استشهد اثنين من الشباب على ايدي المستوطنين يعني بتروح تحتج على المستوطنين انهم ي أ خ ذ و ا أ و ي ع ت د و ا على أ ر ض ه م ن م ا تستشهدوا في الاخر هذا هو الثمن الغالي للبنفاق اختم ب أ ن ه م ش ه د ي ة هذه ا ل ع ل ا ق ة ا ل م ر ت ب ط ة أ و ا ل م ت د ا خ ل ة ما بين استيطان مكثف في م ن ط ق ة ص غ ي ر ة خلق نوع من أ ن و ا ع التداخل في الاقتصاد يعني نحكي إذا اقتصاد و ا ج ت م من ا ا ع كثير ل ف ل ل س ط ي ي ي ن ن ا ق و نوع من أنواع ا طبعا بالقنية ا ا هذه من ضعف في ظل ل ق ت ص ا عندنا ا د ع بشكل م في ظل ا ل أ و ض ا ع الاقتصادية اللي بنعيشها أصبح هذا حواليه اقتصادية بالقنية الموجودة في المناطق المحاذية عام مثل الضغرية الفليل مثلا أفرام الله بشكل مثل النعلينة, مثل نعلين مثل رزق قنية أصبح مورد يعني ينبنى في في أشبه ممكن أنه و م م ك ن ت ل ا ا ق ي ه ج ه ة ا ل ق ي ل ي ه و ب ر ط ع ة ممكن في جنين اللي ه ي المناطق ا ل م ح ا ذ ي ة هذه ا ل ب ن ي ة تعتمد على اقامه مشاريع م ن ف ر د ة أ و يعني اثنين أ و ث ل ا ث ة يكون و ا فيها و ب ت ش ك ل مشاريع كفاف لكثير من الشباب ا ل ف ل س ط ي ن ي و ز ي م ا ذكرنا ان واحد وثلاثين في الميه المشتغلين من ق و ة العمل في سلفيت هم مشاريع ف ر د ي ة و ش خ ص ي ة أه تترك انا اقول انك تتركني قاعدين سوراء أصبح يحبني ا ف ا ل س و ر ي ء يحبني افضل س ؤ ا ل ر ا ه ه ونركز أ ك ث ر يمكن على ا ل ع ل ا ق ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة بين ا ل م ن ش آ ت الفلسطينيه و ا ل م ش آ ت أ و المستعمرات أ و ا ل م س ت و ط ن ا ت كيف يتم التفاصيل أ ك ث ر وكيف يعني و هل في هناك ماسس ة هل في هناك و في أ ي مجالات تحديدا يعني هذا يعني من احدى ا ل س ي ن ة ب ا ل ا ض ا ف ة لذلك الجانب القانوني ي و د ع ل ا ق ب هل في هناك مبادرات من مبادرات خلال السكان للحفاظ على الاراضي و ز ر ا ع ة الاراضي ا ل م ت ل و ك ة هي أ ر ا ض ي ع ر ض ة للاستيطان ب س ه و ل ة وحمايتها قانونيا بتكون صعب ا ع م ل ي ه ف هل في هناك محاولات لاستزراع ا ل أ ر ا ض ي واستصلاحها او الاقتراب م اكثر ق ا ل م ت ر و ة ممتاز، ب ا ل م ن ه ا من م ا ل س ت و ط ن المتروكه ت حتى يعني ا س و ط ن ا التعامل مع اتصالها ت يتدمع مع ك ن ه هو يواجه أسئلة ث ي ر المستوطنات ي أماكن بالعادي سكان أ ش ب ه ل أ م ا ك ن السكنه و هذا تشوفها من حركه طبعا أ و ل ا كطبيعتها كمجتمعات ص غ ي ر ة و اثنين إ ن ه سكانها بشتغلوا في إ س ر ا ئ ي ل فهي مش أ م ا ك ن لا م ن ش آ ت ب ا ل ع ا د ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة باستثناء المستوطنات أ و ا ل أ م ا ك ن ا ل س م ا ع ي ة ف ع ل ا ق ة المحافظه من ن ا ح ي ة إ ذ ا بنحكي عن مشاريع ت ج ا ر ي ة لا ي م ع إسرائيل ك ي ك و ك ا ل ع ا د ة مثل كل أ ن ح ا ء الضفه ا ل غ ر ب ي ة هذا التداخل الاقتصادي المشترك لأننا ك ن يجب ان ل ع ا أ س يكون هناك م ل ه ميزه ومسؤوليه ع د د يعني كثير و م ف ب ا ل ت ا ل ي ا ل ه و م س ؤ ا ل ي ه و م ؤ س ؤ ا ل ي ه و م س ؤ و ل ي مثل م س ؤ ك ب ي ه و م ل م س ؤ ا ل ي ه ومسؤوليه و م س ؤ و ل ي أكثر م ن ه ب ر أ ي أنا طبعا حسب م ش س ؤ و ت ي ا ل م س ت و ط ن ا ت ع م ل ف ر د ي أكثر بمعنى ه ي م س ؤ ر ل ي ه لكن مصدر جيد فبالتالي م م ك ن ان ه يترك شعر صغير في البلد م م ك ن يترك حقله ويشتغل لكن مصدر دخل جيد لكن مش ا ل ا ا ق ت ص د ي مؤسساتي بعد الاحداث ل نحن ا كثير من ا ل ص ع و ب ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة في, في, في, في, في, في ا ل م ن ط ق ة خصوصا بعد جفاف ا ل م ن ط ق الزوال ويعمل الرواتب و بشكل منتظم فكثير من الناس تحاول ان ت ي ع ن ي ممكن تكون مع الداخل المنتج ع صغير حتى لو ا ل شباب كثير وجهوا دعايتهم إ ل ى المجتمع العربي في د الاسرائيلي خ ممكن ي طريق عن الإنترنت والأونلاين هذا إذا س أ ل ت ن ي عن المؤسسات فالمؤسسات آه تعمل علاقات مع الداخل وشي جيد بنشر ا سمي الداخل سواء اليهود أ و العرب إ ن م ا ب يكون آه ا ل ح ي ا ة جوه شوي أ ن ش ط من عنا من ن ا ح ي ة بناء من ن ا ح ي ة كذا عندهم الاعياد اليهوديه بدلوا فينا اثاث المنزل وهذا ينشط قطاع الاثاث بشكل كبير ت م ا د هذا الاعتماد زي ما ذكرت أ ن ت دكتور مجدي انه استعمل ا أ ي د ي عامله ر خ ي ص ة هي مستودع ه ي عامله、يعني. في ا ل ن ه ا ي ة ل ل م ن ش آ ت ا ا ل إ س ر ئ ي ل ي ة ان ل م ط ق تغلص ن ا ع يكون ا ب في المنطقه ل السعيده في المنطقه ا ل بركان ص ا ع ي ة و ا ل أ د ه في المنطقه ب ا داخل الأير ة منفصلة ا ع ي ة ل ح ا ل ه ا ع ي ز السكنين د ه أ اينما ل اريدك تقول ي ع ن ي ز ي و ض ا ع ط قرانيا ونصير نصير نصير نصير ن ص ي ة ن ع م ر نصير ن ر ي ر نصير نصير نصير نصير نصير نصير ن ص ا ر ن ه ي ر ن ص ي نصير ن ص ا ر ن ص ي ف نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير نصير ن ص ا ر نصير نصير ل ص ي ا نصير ن ا ي ر نصير نصير نصير نصير نصير نصير ن ص ل ر ا ل ي ر نصير ن ي ر ن ي ر نصير نصير ن ص ل ك ن ا ل ن ا س ا ل ع ا ر ن ي نصير ن ص ي ف و ت ي ش ت ص ي ر نصير نصير نصير ن م ي ر نصير ن م ي ر نصير ن ص ي ل نصير نصير نصير نصير ن ص عمل تدخلها خاص ولكن يجب ان ي ك ن هذا التصريح مستوطنات من اسرائيل و ن و ن هذا التصريح مستوطنات من الممكن ان يكون هذا التصريح مستوطنات من الممكن ان يكون هذا التصريح مستوطنات ا ل أ م ن ي ة الخاصة ب التصريح مستوطنات من الممكن ان ي ل ا ن هذا التصريح مستوطنات من ا ل س م ن ا ل يكون هذا التصريح مستوطنات من ي ل س ب ب ن ن ه إ ح ن ا ل ا ن ك ت ص ر ي ع ن ي ق ا ن و ت ن الممكن ان يكون هذا التصريح ولكن هناك قصه فلسطينيه في الاسرائيليين ا ل م ع ا الفلسطينيه التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن م ا ل ا ش ا ه د ا ت التي ت ا م ك ن من المشاهدات التي تتمكن من ا ل م ل ا ه د ا ا ل ي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من ا ل م ش ا ه د ا ل ت ي تتمكن من المشاهدات التي تتمكن من المشاهدات ا ل ي تتمكن م ا ل م ش ا ه د ا ل ت ي تتمكن م ا ل م ا د ا ت التي ت م من المشاهدات التي تتمكن المشاهدات التي تتمكن من ا ل م ش ا ه ا ت التي تتمكن م ا ف ي ه ا ت التي تتمكن من ا ل ة في وفي و ي ت س لا يوجد ل ملزمين ن قانوننا مش لهم إثنين إ ر ا ء تسويق ة يعني إجراءيا بترفع قضية عند الشرطة الفلسطينية ما تقدر المباشرة ما في مبادرات ا تقدر المستوطن م ش ر للارتضاء ة تحول ل ز ر ا ع ة ا ل أ ر ا ض ي لا ي و م ل ج ل مبادرات في بعض المؤسسات كما ذكر في ا ل م ح ا ف ظ ة تدعم ب أ ش ج ا ر ز ي ت و ن ت ض ع م به الى حد معين ب ي ع البلديه اذا اشتغلت بجهد الجهد الفردي صعب لا لانك تواجه مؤسسات والانسان العادي ا ل ب ل د ي ة ع ن د ه ا تجارب عندها مثلا في ح ا ل ة اعتداء فردي مستوطن أجل ضربك في أرضك إلها اجراءات ا ل ب ل د ي ة ب تعرفها فبدك تعامل ا ل ب ل د ي ا تعامل ت ا ل ب ل د ي ا ت ع ن د ه مشكله في ا ث م ك ا ن ا ل أ و ل ى ا ل ق د ر ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة إ ن ه م ي د ا ف ع و ن ل أ ن ه ر ف ع احتجاج على وقف بنا ء ب د و ستين أ ل ف ش ي ل ه ا ه أ و ل ا ا ق د ر ه الماليه ثم ي ت ا خ ر الموضوع ط ا ب ع الشخصي انك إ ذ ا واجهت إ ج ر ا ء ا ت ا س ت ي ط ا ن توضع في ق ا ئ م ة الممنوعين أ و ا ل م غ ض و ب عليهم من قبل السلطات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة ويصبح يعني في م ح ا و ل ة لاعاقه حياتك ا ل ع ا د ي ة إ ذ ا ب تقبل أ ن ت بتكمل فتصير أ ن ت يعني رمز مثير ل ل ش ب ل ب للكسام ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ي ف ب ص ي ر يضيق على حياتك هل ا ل ج م يمكن ع م ان يفكروا ب ه ل ه ي الاشياء او يمكن ان يفكروا بعض الناس ر ا ئ ي ل ي ة و م ع ن ا ر يفكروا ح ت ص ي ت ق ف ه ذ ا ا ل م ع ي ا ء و ي ع ف ي ه ا ل ذ ل ك في م ب ا د ر ا ت م و ض و ع لذلك ت و ر ه ي ا ل مبادرات ا ل ت ط و ع ي ه و ج ت م ا ع ي ة ا ل ج م ا ع ي ه ل ن ه أ ن ا ب ش ت غ ل من خلال ا ل ب ل د ي ا ل بلديه م ؤ س س ة ت ط ا ل ب بحقوق م ع ي ن ة ل أ ف ر ا د تواجهوا ظلم أ و ك ف ا ل ل أ س ف زي ما قلنا اربعه و تسعين من حالات لا ي ن ج ح فيها لان المافيا ينبغي ان ي ك م ن مستوطن م ي ك و ن مستوطن ويكون ي مستوطن ويكون مستوطن ي ويكون هذا ا مستوطن ويكون ا ل ش ى ي مستوطن ر لسرعة ر ا ا ا ا ئ ي ي ل ل ة إ ج مثلاً ل ل ل ا ش ر ة ا ل ل ف س ط ي ي ة تلفعنا الارتباط ل ويكون مستوطن فالبترونه تتعلم ي ا س م ه او ش ك ل ه صور لي صور ة ق ر ي ة ع ش ا ن اعرف وجمه وانت ف فلسطيني انت بتتعلم ر ض ن ا لبطان خ ر ي ن عم شباب ه صوره اللي بعتدى عليك ط ب ع اذا إ كانت ل ف و ن ك معه دكتور يعني في الأخير في يدخل مولا مثلاً. مثلا اذا كانت تلفونك مثلا فهذه الاشكاليات في المجال نما نعم في مبادرات محلية ا ج ت م ا ع ي ة ل م و ا ج ه ة اعتداءات المستوطنين نجح أ ح د اذن قلت لك كميتان تحالي د ر ا س ي ة في ان المستوطن استملك أ ر ض ب ا ل ق و ة بغير وثائق ق ا ن و ن ي ة وتم الحكم عليه بهذا المنشا ن ت ي ج ة ا ل م ت ا ب ع ة ا ل ح ث ي ث ة من قبل م ؤ س س ي ا ل ب ل د ي ن أ و ك ي تفضل س ا م سلام سلام سلام سلام سلام سلام س ا م سلام سلام سلام س ا م سلام سلام سلام سلام سلام س ا م سلام سلام سلام ا م سلام سلام ل ا م سلام س ل ا ل ا م سلام ا ل ا م سلام ل ا م س ل ا ل ا م سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام م س ل ا س ل ل ا م س إذا ه ا من س ب الممكن أ ن ان ب ص و يكون العمل في اسرائيل صار ف ي ه ي ع ن ي الممكن ح ص و ل ان ي ك م ن العمل في اسرائيل ه س ه ل م ن ا ل ح ص و ل ع ل ى ع م ل في اسرائيل هو من الممكن ان يكون العمل في ا س ب ة ا ل ع ا د ي ة لعمل المسلطنات تعطي نوع من ا ل ح م ا ي ة يعني وجود نوع مش أ س م ي ل ت ط ب ي ق والتدخل بالاقتصاد هل تعطيهم ح م ا ي ة من الاعتداء ا ت ا ل ا س ت ي ط ا ن ي ة ل أ ن ه م ا ش ت غ ر و ا عندهم ه م يعني ف في نوع من ال ال ا ل ظ ا ه ر ة غ ر ي ب ة عنهم ف هل في نوع من الحمايه بنقدر نعرف عنها وعندي سؤال ثاني مثير عن م ش و ع ب ا ل نون أ ن ا كثير مهتم ب يشوع ب ا ل نون وانت ذكرت إ ن ه في إ له مقام يدعوا ن ه موجود في منطقه ساميه وين موجود هذا المقام وهل السكان ا ل س ن ا ف ت يعني أ ه ل البلد شو لقد اردت ان شيء ع ا و ع ب ح ت مكانا اسرائيل ت او ان اصبحت اسرائيل معظم،, معظم. إ لانه طبعا ً نسخ كبير من العاملين في ق و ة العمل هي تعمل في المستوطنات الخاص في ا ل م ح ا ف ظ ة حاليا زي ما ذكرت أ ن ت ن ت ي ج ة الاوقات اللي صارت الان نيجي للتداخل هذا إ ي ش ممكن يعطينا على مستوى التحليل الاجتماعي أنا أذكر أنه ولكن يجب ان يكون هناك اقتصاد او ا ل ت ج ا ر ة ب ه د ف او ت ا ق ت ص ا ع و ق او ل ا أنه إ ذ ا ي ك و ن في ب ل د او اقتصاد او اقتصاد او اقتصاد او اقتصاد او اقتصاد او اقتصاد ي ك م ا يدعي ا ل ي ه و د ه ذ ا يعمل في ح ا ل ة ا ل اقتصاد إ ن م ا عند ا ل ح او ل ل ة ا ط ن ي ة ل اقتصاد بعمل ا ولكن يقول لك ان ا ل أ و ل ل ى في ا م ح ا ف ل ة وفي الكثير م ن أجزاء الطفة ا ل غ ر ب ي ة هو ا س ت ي ط ا ن ديني الاسرائيلي الذي يحتوي على المنطقه العامه الموضوع المشهور هو م ء م ن ه ه من ع د ه م الاقتصاد عندهم المال عندهم ا ل م ل ي ا ا فلا ر ت ي ع ن ي زي مثل ما ق ل ا ل ن ا ئ ب منصور عباس وقبل ه ا ل ب ن ت قالوا انت لما تسمع انه في عربي مات ت ن ب س تضحك في مكتبك انت ا ل مفروض وزير ا ل ش ر ط ة فا تقول عرب أ ق ل و ض ع أ ف ض ل ف ب ا ل ن س ب ة ل ل م ت د ي ن ي ن العمل ل ا أ ع ت ق د انه ممكن ي خ ف ف من ح د ة ا ل س ر ا ل ا بالعكس هجمات ه م هي م س ت م ر ة أ ت و ق ع بدفع المفاعيل الاستيطان الديني الممول من كومنت لكن البلد ممكن نمشي في الترينج أو الترينج أو هذا المكان كانت ت ش ا ب ك ر ه كبيره كبيره ك ب ي ر ا كبيره كبيره كبيره ك ب ي ر كبيره كبيره كبيره كبيره ب ي ر ه كبيره كبيره كبيره ر ب ي ر ه ك ب ر ه ك ب ا ل ه ك ب ي ر ب ي ر ه كبيره ك ب ي ر ب ي ر ه ك ب ي ر كبيره كبيره كبيره ك ب ي ر كبيره كبيره ك ب ي ر ي ر ه كبيره كبيره كبيره كبيره ر ه ك ي ر ه كبيره كبيره ك ب ي ل ب ي ر ه كبيره كبيره ب ي ر ه كبيره ك ب ي ب ر ه ك ب ي ب ي ر ه ك ب ي ب ر ه كبيره ك ب ي ي ر ه ي ر ه ك ب ي ي ر ه كبيره كبيره ي ر ه كبيره ك ي ر ه كبيره ي ر ه ك ي ر ي ر ه ك ب ي ك ي ر ه كبيره كبيره ك اذن ل ي ه يقولوا ي و شابتن جيب حسن مكان مزارع يعني هو ديني مثل ومثل كثير من الأولياء يعني اليهود مثل كثير مقامات ن م ا ل أ و ل ي ا ء ا ل ص ا ل ح ي ن اذن يهود يدعوك ن بزرو و مثل مزروق ا و ب ر ي و س ت ي و ب برنامج العرب اشي سالوني اذن ا ن ي شكرا م ر ج ع ت في ا ل موضوع إ ي ش ب ي سماعات و لكن م من ل أ ن اباه ع ر هو مقام ديني ب شكرا ل عاما في ق ب قبل هسان كانت أطلاق ي د و أنه ل أ أ ح د و ل يجب ا ل ل ل ل ه ا ا ص ح ي ن و م ق و ل ة أخرى ن ه قبر الامر مسلما ع ع ولكن ا ا يجب ان يكون ا ا ي الامر مسلما ولكن د يكون ذ ر صلاح ل ا د الامر مسلما ص و ا ح د ثاني لو ا ب ق كانت هناك م ق ا ع ل ي ن في ا ل م ق ا م ا ل د ي ن في ا ل ح ا ا ب د ي ن في المقابلين ا ي المقابلين في المقابلين في المقابلين وعناك في ا ل م ق و ب ل ي ن في المقابلين في المقابلين في المقابلين في المقابلين في المقابلين في المقابلين في المقابلين في المقابلين في المقابلين ي و ش ع ب ا ن و بزروب ي ع م ا ل و غ ا في البلد بن عالي و ه ا م ر ا ت م م كن ت ج و ل م م كن ي سكوسكوشويه ر ه ا ي ر وطالما طالما امر سفي ه طقوس د ي ن ي ة او بطلع ا ا هذه لكني قسم اه قديم ن ا لكبارك أ و ي ا ا ء ل ا ل ب ا ر في فلسطين ت ع و د إ ل ى ا ل ع ه د ا ل قديم يعني أ همهم ع ن د تشعروا ص د ي ق النبي موسى <تصفيق> ونبي روبين <تصفيق> د وكل هم انبياء في عهد القديم بس ممر ع الزمن صاروا ج ز ء من التراث الحضاري الفلسطيني فكونهم يهود ب ا ل أ ص ل ف ع ن ي ش الى دوله اسرائيل فانها حكر ع ل ي ه م يعني هم انهم ح ك ر ا ل ل ه مثلا و ا ل ل ه مش كان يهود بالزمنات بعدين ص ا ر مسيح بعدين ص ا ر مسلم فإنه هي جزء من تراكم حضاري ا ل ل ي هو جزء من تراث هذا البلاد فنحن ا يعني بدل ما نقول مثلا يدعوا إ ن ه هذا إ ل ه لا النبي روبين كان ابن يعقوب والنبي موسى هو الكريم ل ي م هذا كان جزء من جزء ت ا ا ا ث ن ن ل ب روبين كان نبي اكتفالات, اكتفالات ش لازم على التسمي نتنازع نكون يعني برأيي كم أ الأصل ن يعني ه هو في س من عرب يحب المسؤوليه ز ع ع ى ا ل ح ل يعني ان ه ل يكون هناك اشياء ن اخرى ل ح في ا ل ل ي صار و ا ل ل ي و ر ث ه ا س ك ا ن ه بما ي ه هو التراث اليهودي ل د ق م ة اليهو صار جزء م ن ان ث ا ل ي ه و د ع ن د ه بعض ا لدينا م ا ا راح ل ت مسائل و م س ا ا ل ر و م ة ا ل ل ي ومسائل ت د ي ومسائل ومسائل ومسائل ل هو <تصفيق> ا ل ل ي هم ي ع ن امتنعوا عن ا ل م ط ا ل ب ة فيه ل س ب ب بسيط جدا ً إ ن ه موسى ب ا ل ن س ب ة لهم ا ت في جبل نيبو و ل إ ن ه يعني م لا يعطون جزء أ ه م جدا من التراث ا ل إ س ل ا م ي ل هذه البلد、فعلاً. ل ق ا ن ت ا ل م س ل ي س ا ئ ل ا ئ ل م س ل م ا ئ ل مسائل م ا ئ ل ا ل مسائل مسائل مسائل م س ا ئ ا ئ ل م ا ئ ل مسائل م س ا مسائل م س ا ئ مسائل مسائل مسائل مسائل م س ا ئ مسائل م س ا ئ ا ئ ل مسائل مسائل م س ا ئ ي مسائل مسائل ا ل مسائل مسائل مسائل م س ا ل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل م س ع ئ ل و س ا ئ ل م ا ئ مسائل مسائل م س ا ل م س ا ئ ا ئ ل م ا ئ ل مسائل م س ا ل م س ا ئ ا ل م ل س ا ئ ل م シュクランジェニーです。